الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد سبق لنا في حلقة ماضية الكلام على فوائد وأحكام من الآية السابعة والعشرين من الآية السابعة عشرة بعد النآتين في سورة البقرة. وهي قوله تعالى يسألون لك أن يشارل الحرام قتال فيه انتهينا إلى بيان أن الكفار لا يزالون يقاتلون المسلمين حريصين على أن يردوهم عن دينهم وأنهم لن يستطيعوا ذلك إلا بإذن الله عز وجل فمن فوائد هذه الآية الكريمة قوله تعالى إن استطاعوا تفيد أنه يجب علينا أن نرجع إلى الله عز وجل وأن نعتصنده من شر أولئك الكفار الذين يحاولون أن يصدون وأن يردون عن دينها ومن فائدها أن الزدة عن الإسلام تحبط العمل لقوله تعالى ومن يرسد دونكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت عماله في الدنيا ولا آخرة. ومن فائدها أن الزدة لا تبطل العمل حتى يموت الإنسان عليها لقول الله تعالى: فيموت وهو كافر وهذا القيد يقيد جميع النصوص الواردة بأن ردة تبطل الأعمال فيقال مثلا إنها لا تبطل الأعمال إلا إذا مات الإنسان عليها ومن فوائدها قبول إسلام المرتد مهما كانت ردته تقوله فيمت وهو كافر فإنها تفيد أن المقتد عن الإسلام إذا رجع إليه قبل الموت فإنه يقبل منه ذلك وهذا عام في كل ردة مهما عظمت ويبدو لذلك قوله تعالى قل يا عبادي الذين أصفوا على أنفسهم لا تغلطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو غفور الرحيم فقال إن الله يغفر الذنوب جميعا بدون استثناء فكل من تاب من ذنب توبة نصوحا فإن الله تعالى يقبل منه ويرفع عنه أثر الذنب وحكمه حتى لو فرق أن المرتد ارتد بسبب الله أو سب رسوله أو سب آياته ثم عاد الإسلام وحسنت حاله فإن توبته مقبولة لكن التحقيق في هذه المسألة أن من سب الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم ثم تاب، فإن توبته تقبل ويكون من المسلمين، لكن يجب قتله حماية لعرض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولا لقائل يقول كيف تقولون إنه إذا تاب من سب الله فإنه تقبل توبته إذا حسن حاله ولا يقتل وتقولون إن من سب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم تاب. فإن وحسنت حاله فإن, فإن توبته مقبولة لكن يجب قتله فهل سب الرسول صلى الله عليه وعلا وسلم أعظم من سب الله جوابنا على هذا أن, أن سب الله أعظم بلا شك لكن سب النبي صلى الله عليه وسلم حق له حق لآدمي لا نعلم أنه تجاوز عنه وعفى عنه أما سب الله عز وجل فهو حق لله تبارك وتعالى وإذا كان حقا لله فإنه فإن الله تعالى قد بين فإن الله تعالى قد بين أنه يغفر الظنوب جميعا لمن تاب إليه ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الكافر سواء كان مرتبدا أو كافرا أصليا جمع أعماله حافظة ليس له منها فائدة اطلاقا حتى لو عمل من الحسنات ما عمل فإنها لا تنفعه فلو أن كافرا من الكفار أو طائفا من الكفار أصلحوا طرق المسلمين مثلا أو أزالوا المشقات أو نفعوا المسلمين بطب أو غيره وإن كانوا لجنة إحسان في هذا فإنهم لا يذهبون عليه لقول الله تبارك وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ولقوله تعالى قل الذين كفروا إن ينتهوا أي عن الكفر يغفر لهم ما قد سلف فدلت الآية أنهم لو بقوا على ما هم عليه فإنه لا تغفر لهم ذنوبهم وهو كذلك ومن الطرائب الآية الكريمة أن إثبات الآخرة الدنيا فلا حاجة أن نقول فيها أثبات الدنيا لأن هذا أمر معلوم لكن الآخرة التي ينكرها من ينكرها من بني آدم قد ثبتت والإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان الستة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سأله جبريل عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره والإيمان بالآخرة يتضمن الإيمان بوقوعها وأنها لا آتية إلا رئيس فيها ويتضمن الإيمان بكل ما أخبر به الله ورسوله مما يكون في ذلك اليوم من فوائد الآية الكريمة أن من مات على الكفر كان مخلدا في النار لقوله وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وأصحاب النار لا تطلق إلا على من لازمها وبقى فيها أبداً فإن فهؤلاء أهل أعني أهل, أهل النار مخلدون فيها أبد الآبدين لا لا يخلون منها وهي باقية أبد الآبدين كما هو نذهب أهل السنة والجماعة. ثم قال الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله ولائكم رجوة رحمة الله والله أَعْفُو الْرَّحِيمِ كأن هذه الآية تثمت لما قبلها حيث تشمل أولئك القوم الذين حصل منهم قتال كفار في آخر يوم من جماد الآخرة فخافوا أن يكون ذلك من رجب وخافوا أن تحبط أعمالهم وأن يكون أتوا كبيرة من كبائر الدموغ فقال إن الذين آمنوا يعني آمنوا بالله وآمنوا برسوله وآمنوا ب... بكل ما يجب الإيمان به و... والذين هاجروا أي تركوا بلادهم مهاجرين إلى الله ورسوله فارين بدينهم من أعدائهم وجاهدوا بسبيل الله أي قاتلوا أعداء الله لتكون كلمة الله هي العليا ولعل قوله جاهدوا بسبيله يشمل ما هو أعم من القتال أولئك يرجون رحمة الله أي يرجون أن يرحمهم الله عز وجل بسبيل إيمانهم وهجرتهم وجهادهم والله عفوه رحيم أيله مغفاة ورحمة في هذه الآية الكريمة من الفوائد والحكمة والأحكام أن فضيلة الإيمان والهجرة والجهاد في سبيل الله لما يترتب عليه من هذا الأجر العظيم ومن فوائد هذه الآية الكريمة الإشارة للأخلاص في قيل الله تبارك وتعالى وجاهدوا في سبيل الله لأن الأخلاص ركم أساسي وشرط لقبول العبادة قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بيذارس ربه أحدا وقال الله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه فإذا قال قائل ما ميزان الجهد في سبيل الله قلنا ميزانهما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ومن فوائد هذه الآية الكريمة طرد الإعجاد بالنفس أي أنك إذا عمت عملاً فلا تعجب وتقول الآن نجوت من النار واستحققت الجنة لقوله أولئك يرزون رحمة الله فهم يمنون هذه الأمال الجليلة ومع ذلك فقلوبهم مملؤة بالرجاء أي أنهم يعتمدون على قوة رجائهم بالله عز وجل لا على أعمالهم ولهذا قال الله تعالى والذين يغطون ما آتوا وقلوبهم وجلة أي خائفة أن لا يقبل منهم وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن يدخل جنة أحد بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتعمدن الله برحمته ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الرحمة لله عز وجل لقوله أولئك يرضون رحمة الله أن يرضون أن يرحمهم الله ومن فوائدها إثبات هؤلاء الاسمين الكريمين هما الغفور والرحيم لله عز وجل وإثبات ما تضمنه من صفة وهي المغفرة في غفور والرحمة في رحيم والغفور تتعلق بالذنوب يغفرها الله عز وجل والرحمة تتعلق بالطاعات يرحم الله من يشاء من عباده فيوفقه للطاعات ويوفقه لقبولها وإلى هنا انتهت هذه الحلقة